شجرة كبيرة بذّورة حبة صغيرة صارت شجرة كبيرة كانت بذّورة في التربة ما ماءً يرويها ونور الشمس يغطيها كبرت كبرت بذّورة صارت بذّورة شجرة صارت بذّورة شجرة يفرح بالظل والنور أوراقها على الأخصان وعليها يعيش العصفور يفرح بالظل والنور نقصيف منها الثمار بظلها يلهو الصغار كانت بذدورة صغيرة صارت بذدورة كبيرة Bir şara